قال الله تعالى فصل وَإِن تطرّف مشتريه أو او هدته او رهنه لا بوصية سقطت شفاة قال رحمه الله وَإِن تطرّف مشتريه بوقته وَإِن تطرّف مشتري المصيد لشريفك بالوقت سورة المسألة تقع إذا اشترى شخص مصيد شريفك وقبل علمك وقبل أن تشفأ أوقف هذا النصيب فمثلاً لو كان هناك أرض فهينك رجل شريكك فباع شريكك إلى رجلي فأوقف هذا الرجل نصيبه على بناته على ذلك الناس وعلى وجه الموجود الخير أو سبنه فهذا يتأثى فينا لو إذا قسم الحاسب في حال غير ذلك فإذا باع هناك شريكنا أرضاً في المخطط مثلاً خمسين أسعاد. وكان له مقصر ثم باع مصر المصر الذي له إلى شخص وأحب هذا الشخص يبني مسئلة فأوقف هذه الأرض للمصر فلما أوقف إليه بقاطة المصر بإحكاة لهذه الحالة أن, أن يطالب الشاكم والقاضي في حال غير الإث أن يقسم بينه وبينه يعني لا ينفق أن يقسم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 في صور منها هذه الصور وهي حال غلدتك البعيدة إذا طلب من القاضي أو الحاكم أن يقسم وقسم فمن يد ونصيبك من يصيبه فلقى أنت على شعالك مهما قد قسم قد قال الصلاة والسلام إذا وقعت حدود وصرد الطرق فلا شفع وضينا هذا في مثل قسمة العقاب لكن إذا وقعت القسم قبل علمك وقبل مدينك كما إذا قضى بها القاضي فإذا وقعت على هذا الوجه ومجنس جدا رفعا تشعر فإنه بطبرة الوقفية لا شفعة تلك في هذه لا تستطيع الوقفية لا يمكن تباركها وتبقى أن وقف النصيب ولا شفعة تلك نعم فهكذا إلى وهد قد إن هذا فيما مضى أن يشترق في ثبوت الشفعة أن تكون منتقلة بالمعارضة فإذا كان صاحبك أو شريكك قد أعطى ذهب هذا النصيب لآيب شخص لأنه ما تبقى أن تشهر لأنه انتقل بالهبو ومن ينتقل بالعبوة وقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشبعة معارضة ولن نعبدها هبتا ولن نعبدها ولذلك لا شغط في وقف ولا في موضوع ورهنه ورهنه وهكذا لو رهنه على أحد قولي الجلداء رحمه الله أنه ليس من حقك أن تشهد حتى ينتهي وقت الرهم وفصلنا من سائل الله إما أن يباهد وإما أن يبقى ملكاً وتعود المثلة أو تعود الأرض كما كانت في حالة نهاية وقتها في حالة الرهم لو قيل بفسي فيه ضره أنا الطرف الثاني عن صاحب الدين لذارفة يقول بعض الأمر بجوال بالرهم مثل هذا ويكون على خريق المقاطنة لأجل يتحققته القبر لهذه وقيته لهذه وقيته لو أن شريفك أوصى بهذا النصيب وصى به فإنه إذا وصى به لا ينتقل يعني لا يتحقق الشفاء لأن الوصية موقوفة إلا ما بعد الموت لأن تصرف المسادي إلا ما بعد الموت وبناء على ذلك إذا وصى وَقَبْلَ عَنِنْ أن جِئْتَ أَنْتَ وَشَفَائِكَ مِتْحَقِكَ أَنْتَ الشَّيْفِ هذا إذا اشترى شخص نصيب شريفك وتطرف به الوصيح إنه في هذه الحالة يمكن تلغى الوصيحة وتجد النصيح إن أنت لذلك وكان معك شريك في نزعك بينكما مناصم فباع شريكك نصيبه بمئة ألف إلى رجل هذا الرجل الذي اشترى منه وصّى أن نصف هذه المجرعات يكون مثلاً في وجوه الخلف ووجوه الدين فقد وصّى بشيء مثل حق الشفعة فإذا وجئت من حقك أن تطالب الشفعة وتسقط الوصية أن الوصية لا تسقطه باستحقاقة الشفعة لا بوصية إلا إذا كان الوصية يجب من الوقت وتقطت الشرعة للهدف لأنه لا تتطور عن تريد منه ولا تطور أن تنشأ شيء محره فسقطت الشرعة لأن الشرعة استفقت من بيع الأول وتقطت من وقفية وهي في صوق الثاني وهذا خلال من جميلة في الهدف الشرعة استفقت من بيع الشريك وتقطت من هدف من المشتريك إذا وعرض المشتريه فقطت الشرعة الثانية فببيعي فله أخذه بأحد البيعين ولو تقرر هذا المشتري ببيعي نثال ذلك يعني كل الكلام الآن هنا إذا كان المشتري من جيده أو أصد أو وهد أو أصدد قلنا تثبت الشبعة ولا تسقط في الأولين ولا تثبت في الوصيد يبقى السؤال لو أن هذا المشتري تصرف في هذا النصيب بالبيت فهل تذكر شفعته؟ أخذ نصيب شريفك من النجرعة بخمسائة ألاك فباعه على شخص ثاني بأقل أو أكثر أو من شخص من لما باع الشخص الثاني هل تذكر شفعته بهذا البيت أو ما؟ قالوا لا تسقط الشفعة بلدين وهذا قول جنهاره ابن العلم رحمة الله عنه حتى اننا بعضهم يحكي بإجمال لا يزال حقك في الشفعة لكن يلي بالسؤال هل من حقي أن تشع بالثمن الأول أو بالثمن الثاني طبعا إذا كان الثمن واحدا مثلا باع بخمسمائة ألف ثم باع الذي اشتغى من المشكل الثاني بخمسمائة ألف ما في تدفع للثامنة خمثمائة ثالثة فيرفع على الأول أو يوصخ البيت وتاخذ النصيب بالشغعة ويكون من الأول يكون وجهك على البائح الذي هو شريكك ثم يرث للمشتري حقه وينتهي وتثبت الشريك فإن الإشكال إذا ذاع الثاني بأقل أو بأكثر إذا ذاع بأقل مثلا شريكه كباه بخمسمائة ألف ثم باع المشري منه من شريكه بأربعمائة ألف فالأفضل لك أن تعهد من الثاني تعهد بأربعمائة ألف ووضع لأولي إذا أحبه عشوره فإنه هو بي من الخصار ومتعه بي من الخصار فتستعهد المصيب بأربعها فهذا لك لكن إذا كان هاتف شريكه كباه بخمسمائة ألف وباع الثاني بمجرم فحينئذ الأفضل لك أن تأخذ من شريفك وتكون شبهتك بجاعة شريفة لا بجاعة المشتري وعلى هذا ظلت الخيام إن شيء تأخذت بالجاعة الأول وإن شيء تأخذت بالجاعة الثانية وهذا حال اختلاف البيعية الثانية وليمشتري الغلة واللماء المفطل والجرع والدمر في الظاهرة قال رحمه الله وليمشتري الغلة وللمشتري الغلة بالنسبة للشبع الى وقع السلعقاب إلا أن يكون العقاب جاملا مثل الأراضي والمخبطات ولا يبنى عليها ولا في الزراع على حالها فينئذ لا إشكال ان يبقيت على حالها ولكن الإشكال إذا تتفرّف أنه الشريك بزيادته أو نقيمه أو كانت الأرض ذاتها فيها عمال والهضلة الشكم في هذه الغلّة إشهالك. ما إذا طالت المدة بين شبعتك بين شبعتك. وأخذك من نصيب وبين الغريف. وهذا يقع فيما لو كان لك أرض مع شخص أو مزرعة وباها شبيكك وما كثت خمسة سنوات لا تعلم البيت. خلال خمسة سنوات نساج الأرض غلّة الأرض. مين لم هذا أمر احتاج إلى بحث وهذا كله يدن على كما في الشريعة الإسلامية في الشريعة الإسلامية من كانت تنزيل من شكيم خليف أليم بإبادة شكيم في شرعه سبحانه وتعالى بقص الشفقة وهو خير الحاصل من كانت من الأليم الشكيم علم ما كان وما يقوم وما لم يظلم أن لو كان كيف يكون فتأتي الشريعة بالأمور وبالأحكام التي تعالد حتى المسائل الطارئة ولذلك القوانين الربعية تعجل أن معالجة الاشتلاف إلا بعد حدوثها لهذا قبل الأشلاء قبل الحدوث لأنها عادلة ومن بشر ومن ناقص وتتأثر بالأعراف وبالأشخاص وبالأزمنة وبالأزمنة فبعد وجودي المشاكل يأتون تحديد قضايا ورعية فيأتي ما يسمونه من يسمونه بالمشكل وهو المخلوق الناقص العادل لكي يجبع قضاء فنان وقضاء فنان وقضاء فنان ويلفق من دون هذه العقليات قضاء وهذا موجود كانوا يأتوني الآن تهدأ من الشعاعات على القضاء أغربي في, في أوروبا وكانت في عصور مذرمين فيأتون في القرر ليزبقون قضاء من البلد الثناني من قضاء من حكمة المحوط في البلد الثناني من في البلد الثناني يجمعون منها تصورات ثم من هذه التصورات تخرج المواد وما يزمنوا بك الشيعات والتقنينات ومن حدثت هذه التقنينات حدثت في عصور ينقل لتلعنى هذه ولا تتبقون عنه ولا تصوروا يحتاجون إلى تجديد ويستجل إلى تغيير ولذلك ننتج الأعقل من الأشكام ولا أكثر قصورا منها لأنها لا يمكن أن تغالف بشكل كامل ولا يمكن أن تضع الشرور بشكل كامل وإلى لفقهاء الشريح وعلماء الشريح لا يحالجون فقط من قصرهم إلى بهم لضعون قواعي مستنبطة من قصور شرعية لما يسمى بالقوارب والآثار المترطبة عن العطود وهذا في خلال القرن الأول والقرن الثاني والزهر الكبير لأواخر الثاني وأوائل الثاني في أصول بني عباس المناثر في حيث الدنيا على الناس وأصلحت النساء المناثر من فكان في آخر العصر الأول قرن الأول لأن الصحابة كان عندها مواعق وكان ما يفتدم للنساء الواقع وكان للنساء الواقع هذا الإنقاد وقع أكثر واستعانوا بالله وقضوا وإذا قضوا بنا قاعدوا نتاعوا حتى لا نحن لشيء عندنا يجيبها كان عندنا من الله وهذا أحسن ثم جاء من ذاته وهذا حتى لأن الأمة كلما تأخر ظنانها ضعف علمها فكرة فحتاجوا أن ينفحوا بما نأتي من الأمة فجاءوا بما يسمى بالفرضيات وهذه الفرضيات منها ما هو على أسوك فهي ليس للفرضيات من فرار ولكنها مبني على العسور منها هذه المكان يعني يكون الحق في الشريعة أن تقرأ الشق إلى به مرتب منظم حتى للأشياء التي يمكن أن تقرأ في ذال العسور ونبعه فمن كمال الشريعة وكمال الفرح الإسلام الله يقول اليوم أكمنت لكم دينكم وأكمنت عليكم مئمة وربية لكم الإسلام دين اليوم أكمنت لكم دينكم وأتمنت عليكم في هذا الدين هو كتاب السنة فكل ما نفرع على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كامل وإذا تجد الآية الواحدة تحتمي العشر صوفيه والعشر الوجوه هذه صالحة لكل زمان ومكان وتجد الحديث يختلف سيد علماء على ثلاثة أوجود نسبة تفرير مننا الذي استمت تطنيها الثلاثة الأوجود المسائل فهذا المسائل يكتفى منها بغير هذا الحديث فظلنا هذا فهذا كل من كمان الشيء في العلم رحمه الله يركونا المسائل النازمة والمسائل التي هي آثاء وطواوء تقتجد وقطع على فعل القيود والحكم بالشفى الله رحمه الله سينبنى أو غرفاء وللمستري الغلة وللمستري الغلة الشريعات لفتحكم الشفى سيرد السؤال الى وقع الشبعة متأخذة وحفظ ما بين البيت ورث وبين الطلب بالشبعة ننع او غلب وهذا يقع في البسان لو كان لك البسان مع شريك وضطع التأديخ لشهن حرم فقام الشريك بعد التأديل وبعد ثمار فالشراع أدعى مصيبه لم تعلم بالبيه إلا بعد أن بدأ صراح الثمرة بعد أن حضر غذاذ الثمرة بعد أن بديه جدة الثمرة جئت وقول أنا شافئ فهل الثمرة تكون لك أنت الشافئ لأنك تتحق هذا المصيب من الأول بدليل أنك أخذت فيه السبطينة فيكون نسخ النسد بثمرته لأن الحرق تابع لأصله أن الثمر تكون للمشتري وتملك الأرض وتملك الغرار وتملك الأصول ولا تملك الثمر فاصلنا في هذه المثلة, هذه المثلة في مسألة رب المبيه بالعليم وذكرنا أنه لذا كان هناك ثمرا لما أنه يكون للمشتريه وبيننا أدل الشريعة الإسلامية ودقة الشريعة الإسلامية في هذا وبناء عليه فان الشق هنا شرعه لا في القرض الا اذا كان بناء ان منافكه فكما انها غرض هنا لان المشترى يبدو يذمى كي تتحقق الثمره فذلك ان المشتري يبدو يذمى لتحقق الثمره وبناء عليه يقول المصنف اخيرا ان هذا النماء تكون منخل للمشتري فجد الظاهره والثمره التي جاد ثرافتها او ابرد كلها من كل المشتري لن يتفاصل مأسفة مكية المشتري للمشتري الغلة والنماء المفصل والزارع والثمرة الضاهرة للمشتري الغلة غلة المحسوس والنماء زيادة مفصلة للمتصلة اذا كان مثلا مخل تضير حاله باعه الشريف وهو عبسان فشاء الله نذرة المطر ستحسن حال النخل وانتلأ وأصحه لحال طيبة على نماء مطفل لا ينلكه بني شيء وإنه طامعا عين ولذلك لا يستحق لنماء مطفل وهو الغلة والجذب الظاهر مثلاً لو كانت الأرض مزروعة بالبرفين وذكرنا هذا في خلاب العيد ونحن نعم المنفائي أن لا يسبق النبيع ما لا يسبق مثلا الزيء على الأصول والحمام لكما من الذي يتبع النذيع ومن الذي لا يتبع في هذه الحالة إذا ذاعبوا أرضا مثلا نتروع فن البسين بسين يجف فإذا جزء طبعا, طبعاً أننا الشريح بالبيت جزء مثلا من مدة سنة نقول هذا الذي جزء جزء وبعض لأنه على ظن الله معنى والثمرة الظاهرة والثمرة الظاهرة لا المخيين إنه لا يملكون وهي ثمرة السماء القادمة كما لو لو شفعت وكانت المدة بين الشهرة وغينا البيئ هي مدة كامل وهي الثلاثة الأشهر التي تستكن فيها الثمرة بعد جزارها من المخل وقبل ظهور الثمرة الظهودة للعالم هذه قال رحمه الله فإن بناأ الغرس فلشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويضرم نقصه ولربه اخذه بلا ضرق قال رحمه الله فإن بناأ الغرس فلشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويضرم نقصه قلوا هذا الشريك, الشريك قلوه لا فإن ذنى أو غرث فللشفيع تملقه فإن دمع أو غرث فللشفيع تملقه هذا المثل الحقيقة فيها إشكال من الثلماء رحمه الله يبيع الشريك فنصيبه ولا تعلم أنه ذات ويشري هذا الأدنى من هذا المصيب فيقوم بالننائه ويقوم بالغرث فيه فحينئذ يرد السؤال فيتي التشفاء فصف هذا البن بعد الله ان الأرض حق الارض ارض بيضاء ارض بيضاء ورا كنا مشري يتصرف في هذه جذب فيها الذهاب فيها بالانوار لما خرجوا حون من التصق من الفقد الشبيه في الفقد طور المشري ينقسم الى قسمين ان بشيء لا يدوم في الأرض وإما أن يتصرف بشيء يدوم ويبقى في الأرض فالذي لا يدوم في الأرض مثلاً يتصرف بشيء مؤقل مثل ما ذكرنا غلت الزرق الزضع مثلاً بيوت جاهبة هذه ما تدوم ترفع وتنقل ما هي إشكال لكن تصرف بالدمار مثل الدماء مثل الغبس مثل حفر الآباب وقد ذكرنا أنواع الإشلاسات وشتاب الغرس وبيلنا أن من هذا ما هو الظاهر ومنها ما هو الظاهر فثمان مظاهران وهم البناء هو الغرس وثمان مظاقنان وهما الآبار والعنون إذا ثبت هذا فإذا تصورت المشهد قبل أن تشهد جاء وتصور نشتراه وهو نصيب شريكي في العيد يرد السؤال هل من حقك ان تشكره على ربي تبني ما احذر أن ام انت على شراه ما احذر ويدبره على بيت او تصطلحان طيب لو قلنا انه يرفع ما احذر الفترة التي مضت من الارض فيها جلالس او نحن هل لك الادرة فيها او كلها من سائل تحتاج إلى مرضا من أهل العذر رحمه الله وقال إن الشأس إن المشري إذا تصففت الأرض قبل أن تشفأ فإن تصففه لا ظن ولذلك من حقك إجباره عن القلع قلع الأرض وهدم الزناع وهذا هو من الشابهية من وفقه في الحقيقة أنهم أقوى المذاهب والأقوال وله في ذلك نسبة فقه بقيق حاصله أن نرونه أن المنشتري من نشترى المصاحب وشريك كان منظر لألا ينتصرر فتى يستعد لك لأن الشريك مع شريكين الشريك مع شريكين بالنسبة هذا لا يتصرر باستحيات أرض أنت إذا كنت شريكا مع شخص ويجعوا ليبا يبني ويبني أن يضع جرعا ومشي ذلك يبدل حقا يبني هنا يضع الحسة يفتألني كل جزء من الأرض يشارك بين بينه كله يبدل حقا يبني في حسة يفتألني ولذلك يرسط استحفاقه في هذا التصرف ويكون تصرفه في غير موضعي سيتحمل مسؤولية ناظنة ومسؤولية ناظنة وفي الحقيقة هذا القول بخيرها الأصول قومه صحيش وهو الاشتراه ان شاء الله المسشان والاعتبار إذن عن ذلك فالحق إذن طالت لرفقه رجالة رجالة رجالة رجالة رجالة رجالة رجالة إذا أردت أن تستري منه النماء أو تستري منه الغرب فلكذلك إذا أردت أن تستريه وصرحتنا على ذلك فهذا لا إشكال أن النشي بالأصل عليك من حقه أن يدني ويستحلس فينا هو للكم مشترطاً ضيناك ما إلا بالنفتان وَقَلْعُهُ وَيَغْرَمُ نَقْصُهُ يقول إنه شق مطالبته بيوى قلع ويغرم النقص وهذا يثبت أن الشريك من الناس الخراس يثبت ليه؟ هذا القول لا من النقص هذا هو الذي اختاره من صلى الله عليه الله من يضمن له النقص وإذا قلع المشري يضمن نقص الأرض مثل ما دخل على الشريك من الضرب كما انتبق بيانه في كتاب الوصف إذا بنوا غارف و تستخدم العرض المقصودة لأنه صبت الشريكنا على غير وجهنا ولربه أخذه بلا ضرب ولربه أخذه يعني أخذ ذلك النصيب بلا ضرب أنه لو كانت قيمته نازلة في ظهر إذا طالبه لبيعه وكان السيط كاتبا باستضر المشريك لكن نحن بينا من في هذا أن النسبة لهذا لا يستحق في أن يشترك بصدره ثم إذا أراد صاحب الشفيع إذا أراد أن يشتعه وإذا أراد أن يشتري إذا يشتريه لحقه ويصالحه لا. وإن مات الشفيع قبل طلب بطلة وإن الشفيع قبل أن يطلب بشفعته طالب بشفعته بطلة الشفعة إذا مات فنسورة الشفعة لكن لو قالت فإن الورطة يليسون الاستخفاف يليسون الاستخفاف المطالبين وقد تقدم عن هذا في من يشعر مثال هذه المفضلة لو أن شريكين باع أحدهما مصيبه إلى جيد وتوفي الشريك الذي له حق الشفعة قبل أن يطاند بشؤك فيه ثم في يثقب الحق ولا يلحق الورث ما كان للمورث من مشاركه بالشرع واذا بحضور الشفعه البعيده تسقط باول الاسباب الشفعه البعيده تسقط باول الاسباب لانها خالفه عن اصولو ذكر ما هذا ربنا وبعده لوارثه ويأخذ بكل الثمن وبعد وبعد الطالب اذا طالب بالشفعه وتوفي قبل ان يحكم يحكم القاضي بالشفعه يرد ورثتهم مطالباً الشفعة والسؤال هل يختص الحكم بالعصبة في عشم ذلك الألماء الزكور دون الجناة وأبناء العلم نحن من العصبة أن الشفعة يجمل جميعاً الظرفة والجواب أن الشفعة تكون في هذه الحالة حقاً مطالباً بها ودعنا نورد أن الميل الطالب بها ثبث الحق للورثة على حسب نصيبهم فالزوجة إذا كنا هو لك تستحط وتطالب بالشفعة ثم استطعت الأثناء من أبناء ذكوراً وإنافاً على حسر مصوده فيدفع كل من المال على قدر مخصته من فركة على الأصمه أو في علم المواريه كمثلاً لو, لو كان الميد أو الشفي الذي طالب, طالب بالشفعة له ثلاثة أولاد ذكر ابن وابنتان في هذه الحالة يقوم بالذكر مثل الحرب الانتين وتكون المسألة على أربع اثنان للذكر واثنان كل واحد يبني هنا لابنت الواحد اثنين الانتين إذا ثبت هذا أنها مقصن على أربعك توفي المعيثهم وقت طالب للشهر وكانت الأرض قد بيعت لأربعة آلاف نقول للإبن الذكاء ادفع على ذلك وتستحف نصف نصيد الشريف ونطالب كل واحد من البنات أن تدفع ألفاً وتستحف ربع نصيد الشريف إذن بالورثة وبقدر في فلصفين أننا نتركوا هذا القول يقول له جميع العلماء ومين نختاروا من أجل الثلاث الإمام الشاجعي نفسه ومين نفائده فكاء مختصر وقينا رحم الله يمينهم بحطوة الوراق المعنى فإن عجز عن بعضه فقطت شفعته فإن عجز عن بعضه ذلك النصير فقطت شفعته هذا شرط من شروط الشفعة أنه يدفع المبلغ كاملا فإن عجز عن بعضه مبلغ كان المبلغ هذا شرط من شروط الشفعة أنه لا يتحق الشفعة إلا إذا دفع الثمن الذي جيغت به القرب كامل منه لو قال أدفع النفس ولا أقدر عن نفس الضاقة فأأخذ نفس المبيئ لنقول لي تنفسك لو قال أدفع ثلاثة الأرباع وأنا عادثا عن الرذر فقط الشفعة إما أن يأخذ الكل او يدعه الكل إلا في النساء التي تفصلنا فيها بكثريك الصفة ونحيها بكثريكها أما من خيث الأصل إذا أردت أن تشعر المفيد الشريكي تأخذه كله في السنة الذي بيع به كاملا لا ظرف ولا غراف فلو قلنا أنه حقا تأخذ الضعب في السنة أضربنا المشري كما لا يجب أن يضرب للشريف والمؤجن يأخذه المليء به وضجه بشتيل مليك قال رسول الله والمؤجن يأخذه المليء به والمؤجن لو باع شريكك نصيبه بالتخصيص لمئة أليس مؤجلة مقصصة على عشر سنوات تستخدم طخل هذا النصيب مؤجلة إلى عشر سنوات في الأقصاد التي تبق عليها القرصة لأن الشفعة تثبت بنفس الذي وقع بيها متعافلة إن كان معجلة فمؤجلة إن كان معجلة فم معجلة وذنان على ذلك إذا كانت معجلة تأخذها مقدلة لكن شرط أن يكون أن تكون مليئا عاجداً أم السبب أما لو كان الشفيع عاجداً أم السبب أو معروف كل فترة في اليد وليس عنده أمان ويخشى أنهم يضرهم الشريء نقول في هذه الحالة مشفق أن تأخذه معجلاً بشرط الوجود الكفير أن تحذب شفيلاً مليئاً يكفلك يكفل ويضمنك أنك إذا لم تسدد يسدد عنك على ما تقضر معانا بذلك وكثالك فمن حقك أن تطالب إذا كنت مشترياً ان تطالب الشهيء أن يفضرك بي تقول أنا ما أستطيع أن أهاطف وأبيعك وأنت ضعيف أو فقير من هذا يضرب المصالح هذا معلوم أن الفقير يضرب المصالح فربما عجز عن التداد فأصبح موك مثلاً الشريعة هجم وقالت من حقك أن يأخذ مطيدك لكن بالهجم أن نسدد كمع السبب وعلى هذا فإنه إذا اتفق على ذلك الصحة الشبعة وإلا ثلاث ما يسرح أن يخلوه الجنة على وجه مخاطب الصحة بحرثمان وضده بكثير الذي وضده يعني بالثمن المؤجل للعاجل يعني إذا كان غير مريض بالثنات بكثير النذيب تهيد قادر هذا السبب يرضاه ويقبله القلفي مع عدم بيّنة بقول مستريف ويقبله في الخلف ان الاختلاف إذا اختلف الشبيع والشريف هذه مسألة مسائل القباء وقد ذكرنا غير مرعا من ظلماء رحمهم من منهجهم أنهم يذكرون مسائل القباء في الأدواب الخاصة يذكرون مسائل الاختلاف في فالله نسي الله بالرهن ومسائل في الشريف ذات الشريفة والوكالة في الوكالة وهكذا هنا الشبع في باب الشبع وقلنا إن القصد أن تذكر هذه النساء في باب القضاء لأنها من باب القصومة والنباع اختروا فيها إلى معرفة المدع والمدع عليه ومن الذي يكون قوله ومن الذي يكون القول قوله, قوله وبينا أن العلماء رحمه الله ذكروا هذه النساء مفرقة على هذه الأدوار لأنها في داخل هذه الأدوار قد تخص بأحكامه معينا شخصين الإذن يكون من الأفضل والأكثر ضبطا أن تنكروا في هذه العماكن الخاصة اتنظركم الله فضيلة الشيخ وضارف الله فيكم ونفع الله بكم من سنين خدسائر المحقول فضيلة الشيخ أشكل علي الحديث جارت لا لأحق في لجاري جاري ينتظر بها ينتظر في حال غيبته في صوره صلى الله عليه وسلم ينتظر بها في حال غيبته هل ينتظر صاحب جار في بيع جاره إلى أن يعود جاره من سفره أم المقصود أنه يبيعها ومجاره حق الشبعة حتى لو تأثر إلى سبس في سفره وكيف تكون صورة الشبعة في هذه الحالة إذا بنى المشتري على الأرض التي سرى بسم الله الحمد لله الصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه ان ذكرت الجواب الثاني من المراد من الحديث في صوله العلم اسم الله الشراح وذن مشهود أنه من كبر حتى يعود ثم قال له شريطك ذا هل هل انفض عن تريد أن تسبح ولا تريد وعلى هذا لا تسقط الشبعة بطول الغيبة لا تسقط الشبعة بطول الغيبة فلان ينتظر بها أن ينتظر بشبعته ان كان غائبا وعلى هذا يكون الحديث دالما على المثالين المثال الأولى أنه إذا كان حاضرا فحكم واضح وأنه إما يطلب الشبعة وإن لا وإن كان غائبا فإنه يجب انتظاره ولو كان إلى سنوات العديدة ينتظر جلوب عبد الزينين وهذا مستعره لأولناه وجمهر فرم العلم على أنه وله هذا مئة سنة لأنه باقل على شبهاته إذا حضر لأن الشبهة لا تسقط بطول المدة فأما مستعرة البناء هو أرسل فقدم جيانه بتصديق إحلامه لله وإلى الله وإلى الله أسعر رسول إذا, إذا ما أسلف نصيب الشريكي الذي باعه وقام الذي اشتراه لأسلاحه فهل يشف وهل أعطيه أثونة الأسلاح إذا كان الذي أصلح الثلث إذا كان الثلث موجودا فهذا البيع وبيع المصيب تالفا فإنك تدفع قيمة الشيء التالف هذا ليس حيث الأصل لأنه ليس الحقي أن يتصرف في هذا الشيء إلا ذلك صافي ليأمنه كما بياننا فامر ابي في اصلاحه وارتقى العور له كان كذلك والا قعد محاولا لا كان من قيم فاحذر على التخفيف الذي ذكرناه في الغض والبناء والله كان عا لما وقول اذاقوم وقد قد شرعت في صلاه السنه الواجبه صحيح من المجد. فهل الافضل ان تصارعها هل في هذه المساله التفصيل فاذا كانت الالقان قد وقعت يمكن في إثناام الناقلة فأفض أن ها قال الله تعالى ولا س أثالها ون ثناامها جووااد في الأجب ول أن إثناام هذا ياادة في الأد وإير من في المشوب ولاندغ المش أن هذا في ذلك الخير وأ الراق الوق وقال أراظ ف أنلو أثهم فاعتذك الرسعة الأولى أو فاعتذك رقوع الإيمان لأنه يجد عليه التثمين لأن المبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة واستثن العلماء مسألة الأولى لأن الإجناع من العقد على أنه لو أقيمت الصلاة وأنت تشاهد الأخير أنك تتم الصلاة وعلى هذا يكون ما قارض هذه المسألة مما غلب على ظنك لأنك تدرك فيه الإيمان يعتبر مصطفنا من هام الحديث والله مجمعنا أتابعكم يا صديقي الشيخ نجد منكم بيان أهمية الأوراق والأذكار بالمسفر لكل مكلم نعم الله أن أجل الفضلين على ملعب أن جاء الأذكار شرجا له من كل بلاء ومشرم وفترة كلمات طيبات ومباركات يقولها المؤمن وتقولها المؤمن اجتملك على توشيد الله والاعتصام بالله ومن التجاء إلى الله وتفوذ الأمر إلى الله فيحض الله بها عده ويعصم بها أمثه فينسي في أمام الله ويصف بحرب من الله لا يتفلطوا عليه معها عزيز ولا يتمركن منه شريف محفوظ بحيظ الله يشد الشي القيوم أنه ما تأخذه سنة ونهر تقولها المؤمن في قلب موقن ومسام صارق فتفتح لها أبواب الصناوات اجتبنها على الاعتصال والإلقاء والأول والنور بالنأهج لجماله فإذا به يحضر بحلم الله عز وجل من أمور لم تخطر له علاقة ويعلم الله كل جماله أنه يولاه سبحانه ثم هذه الأذكار لما أفضح من المسائل ولما أمثل من الفضاح فالموت أقرب للإنسان من شراحنا فالموت ولو تأمل الإنسان أن نروحه وجدده مقدر بلطف من, من الله جماله فوق العقل الأطباء يقولون في الدم نسته بيزادة واحد مئة أو نقصة واحد مئة ألف الإنسان في الساعة في بحره الأطباء يقفون عاجبين مستسلمين إذا حدث أي خلاف وفيد الإنسان يموت من يستطيع أحداً يتكنه ولا يستطيع أحداً يقصد وإذا بيهن يقولون هنا ينتهي فيه وهنا تقصد قول ويبقى الأمر لله كله تعالى وهو لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطلاً ستجد هذه القواعد وأشياء التي تبعد هلك الأنفس لا تخطف في الصغير ولا بالكبير يعني قد وش بالخلل في عجب عاجز كبير يظل الحلقان أنه مينة فيقول قائل نأب لكذا السمي فإذا بمراه سن الجلال يأتيهم بطفد ما يبرو حتى سنوان ما يبرو حتى أشوء ويورد بين أجل وإذا فيهم ثم يأتيهم بالشار القوي أو الظل في سحة دعافة وفجأة يحفظ ذلك أو تأتيه السكرة أو يأتيهم صبر القرآن عظم ما يأتيه وإذا فيهم يأتيهم ما ننجي إلا الله جل جلال, جلال. شرع الله هذه الأذكار والأوراث خبا من الشرور الظاهر والباطنة من الشرور المشتدعة والمخلدة من, من شرور الدنيا عصمة من الله جل جلال جلاله وهذه الخبنات يقولها الإنسان ملتدئا إلى الله فتكر منه حبنات إلى وزا إذا كانت من الآيات وأذر ذكرها إذا كانت من أحاديث فما أكرم الله إلا للعب وما أعلم رحلتني بإعجابي هذا والله هو الكرم وهذا موجود لأن شر ذك هل وجدت أحدا فاسأله أن يحرثك ثم مع ذلك يؤديك مهي من موضوع ولذلك الناس في رحل وأبصر شيء ليس ببسيط إذا ركلت وأنت في السفر قل نظر مثالا بشيء موجود الآن تركض الطائرة فتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما وإن له مقرنين وانا الى ربنا من المتقين لله سبحانه الذي سخر سخر هذا المخلوق العظيم لو كان يوجد بالذكاء والله ان الاقدمين أكثر من هذا ولو كان يوجد بالقوه والله ان الاولين شد واقوى منه كما اخضر الماء اكثر, أكثر من مخلوق واكثر من اعمال اكثر ولكن الله سخر يعطي الأمر ويعطي الأخ لأنه كريم فتقش أمام هذا المخلوق العجيب من يصنع الطائرة يقول إنه شائد في ذلك صنع الطائرة لا يجري هذا الطائرة تسير لأن الله فتح ذات رحمته أن يكون هذا المخلوق العجيب للناس طيب أنا بني أريد هذه الحريق الذكر وصائده يقول الإنسان الأنشاء قبل أن, أن يأخذ طائرة وقلبه يوجد من خوف وليس لهم معاذ ولا ملابئ إلا إنا أننا نغفر بين السماء والأرض قلنا تثمن الأربعين والثلاثمائة والنمائتين وليئة في السماء والأرض في شكلة الشرف والذين في طرف وفي شكلة البذك الذي في طرف وجنبون الساعات بطعامهم وشرابهم وربنا أغضقت عليهم الإطراثات التي لا أمهم الله ثم ينسيرون في أمان الله جلاله يقول بعض الخضرات يقول لو حدث أقل خلم في انتهاب الكهربائي ممكن أن في هذه الطائرة تنزج الدم فيها من يبقى فيها لولا أن المشاهد تطرب السلامة كما يقول بعض مشاهدنا يقول لولا أن المشاهد أغلب الأخلاق تسلم لما جاء للنسجل أن يركبها لكن الحمد لله أكثر الأحوال السلام لكن لك من الذي سلم سبحانه ما في العالم ولكن نائف الله من الإنسان كما وطره الظلم ظنوم جعور ومن أولا الظلم يسنق ظلمه بنفسه من ربه اشبره الله هذا النحل بين السماء والأرض وقد تلال آذكار وسأل الله جلال فإذا نزل لا يمكن قبل أن تجد أحد من أن تضع تطع بجره يغضق ويلهد بسانه بإفتناء على الله بما هو آله ولكنه يخضر جهة الصفحة ويمرح رافع عن نعمة والشكبر اللي يشعر الله بجمعه لو تطور الواشدين أنه في ليلى كان والله لو في سالة مر عليك كرط معك أهلك وأبنائك لا قدر الله وقدر الله لك سبحانه من منجيك من هذا الكرط لو كنت على خوف أنتهدك أنت ودريك فجاء شخصه أنجاكم هذا لبقية عمر قلة تتحدث تفضل عليك يا لله هجم وأنت ما من طرف العين وما من لحظة إلا الله يصدق له معقباء من بين يديك ومن خلفك ومن أمامك ومن تحتك وعن يمينك وعن شمالك تحفظك لا من الله عز وجل الأذكار شر العظيم من الله تعالى سلام المعوذات كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيل الله ثلث جلاله فهما نزلت عليه المعيزة الآن ترك فائر التعاويد واقتصر عن المحملتين الشرور الظاهر والشرور الظاهر الشرور النازية والشرور الشيء والشرور الشيء والشرور, والشرور, والشرور المحسوسة كل هذا جمعات المحملتين كل أعوذك ربنا في القرآن من شرطين أخلق هل هناك شيء يخذ عن خلقة الله كل أعوذ ألوذ وأنتجي وأحفظ لكن يقول له المؤلم وهو يبتشعق مان على أعوذ ويبتشعق أن السماء يتفتح هذا الشرق ولذلك هو ما يقول ها المسحور فيعذب ساحرة ويقول ها المسحور فيتعذب حتى الجنين وقريب وتجي بيدي من الشدة باللأوة مبتصل القلب من الله كل أعوذ كل أعوذ لهم بالفاق هذان صوتان صوت الأرض وصوت الناس تعالى الله سبحانه وتعالى حل حلل لأطلة السحر الذي أصيره في هنا في صناعة سبحانه وتعالى وهم يتشد السحر إذن من سحرهم الذين نعطم عليه سبحانه وتعالى الله ف دوري فانت نشد محر ومنشد غاسق من إذان القرن غاسق من مهون نجم لدوره بالشد وغالب بإتداء الليل ذاعة التشار هذا الوقت هو ساعة مشارط الشياطين بعد غروب الشمس إلى اشتباك النجوم ولذلك مهي الإطلاق الصدية من ذي هذا الوقت من شد لما خلق إذا قلت من شد لما خلق شمل هذا جميع الشروط التي تكون على الأرض أو ضيء السماء إلى الأرض أو تنزل من السماء على الجزاء لأن الله يحفظ لك من قدرة سبحانه وتعالى بهذه القيمة اليسير من شر غافة إلى رقم ومن شر حافة إلى حسابة ومن شر حافة إلى حسابة لأن الضرب يأتيك من وجهه إما أن يكون الضرب يأتيك بالسحر خاصة الأدى الروفي يأتيك بالتطلق بشكل الفتاة يقصد إلاه وقد يكون لا يقصد ففتاة الفتاة من أمين ومن أمين يهيد إذا استعين من جنب أقصى نوع الاستعانة وهذا غالب ما يكون فيه السحر لأنه ما يتأثر السحر إلا إذا تقرب الساحر فذبح الكن أو من من إن صلى الله عليه وسلم على ذلك المنظر لهم فعلا فيه وذلك بعض الجهاز من السحرة يطرد من يأتيه أن يربح الكن فهذا غاية التقرب بغاية الشرط وهو إجريس من عنا الله فإذا في جثة من هذا بقي الذي يأتيك غيطة انه فقط ما شفت يا راكو ولا عارف ويا راعي ان نعمه من انزال سيظهر من هذه النعمه حين صادق الله فيك الان وهني ثم انظر كيف من شجل في القران يشد من اساطر كتب القوم ومن شفي شفى من لا بعد هذا بقيت الشرور الذي في النفس بتي بالنفس الوساوس والخطرات والان كفيت الشرور الظاهره ما بقي احد من اعباء ولا من ماثه إلا وقصفتها في هذه السورة عليه وقصفت كل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس ما أعلم أسناق بالله إلا جناب فكل شيء إذا أحكمت وأطريدت ربما ألمت أو يفقنت إنك مبالب إلا الله إلا جناب فإنك مهنة أثميت عليك إنك مقصر في حق سبحانه ما أحني القطير قالت الله سيئلما لا أحسني سراء عليك ما يحسني السحدة قل أعوذ الناس ملك الناس تذكر قل أعوذ برب الناس انتخاص من الله بعد الأمور التي تعالها الله سبحانه وتعالى بأيديه لكنهم تشعر أنهم مرضون وأنهم خباب بالله قل أعوذ برب الناس ملك الناس ستعال بالعالم مالك البيع ومالك الآخر ومالك الزن والإنس قلنا من لي بهين ملكه تكل شيء من هذا الذي خرجنا من الناس من؟ غنة الناس إله الناس المعبوذ الحق النبي إلهي الحق تباقى أحد الشراء إله الناس من شجل وصوات الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من المكنة من الناس التأثير الذكري فكما أن الشيء يكون مخسوس ويكون أيضا مغنوية ومخسوسة من الجنة والناس يكون هذا الوصوات الخناس أقرب الخناس الناس أقرب شيء إليك وقد يكون الولد وقد يكون الوالد وقد تكون الوالدة وقد تكون الزوجة وقد يكون الصديق الذي سظومه صديقا وإلى به الشجير وقد يكون صديقا وقد يكون reporter لإtracker ولذلك هذا قد مستحف الاسلام لا أ PU분 فيظه هم شي 분ي أظن أنه ينفع أفضل يظن أنه ينفع أكثر إذا به يظههم فقد يأتي بالشرط يوسس لك يظن أنه ينفع كبية إلا به فإذا أمسيتك وأصبح وليس في قلبك إلا الله وضينك وضين الله هذه الكلمة ندره الله سدى ولا كل يبشي كتاب الله هذا فإن كنت أعود أعادك وإن كنت ألود فأنت في ملاذا لله الجدهة من. ومن هذا الذي يستطيع أن يتخطى شعر راحل في جوال الله في قال تعالى قل من بيده ملغوث كل شيء مهو يجير ولا يجار مليه سبحانه الله بالله والله فالمقصود الأذكار مهم أذكار الصباح ومن تعضا رائدها وهو الأساس سلة العبد بالله جل جل ولدت الظنيا وسرورها وغزتها وغنصها في القرب من الله كالأجراء فمن ذكر الله بهذه الأذكار أنس لله وإلى أنس لله من قطعة وحشك وزال هنوه وغمه بشرح الله صدى وجعله في الشراس وفي طيب يسلح من شرح النفس مثل أنه قد رفض بنتج الإسلام ثانياً من فرائدها أن هذه الأذكار تذهب الغوف عن الإنسان لأنه من ذا كان الأمن قوياً كان الخوف أبعث وإذا تجد الشخص ينجد أمه تشريف فإذا الله سبحانه وتعالى يطمئن أكثر والأمن أكثر فإذا أطمئن أنت أكثر في يوميك والصداشة وطاعت أن تذكر الله وطاعت أن تتفقد مصارفك الدينية والبنوية لكل طنعيم الممتعة ثالثاً وهذه كلها قوة روحية داخلية وإذا تجد في المسلمين من القوة ما لا تجد في الكفار تدعونهم قوة روحية قوة كلها في واحد إنسان. ان الرجل الذي يطلب المال يقوى على ان لا يقوى على الشد لان روحه القديه روح الشد بغيه قوه كلها رقوه الامر الثالث ان الانسان اذا قام بهذه الافكار سلم من امراضه ويتعوذ انه الى الى القراء الافكار وتفق حضور التي فيه اذكار سواء بالسؤان الخرف او دفع الشر من الامراض فما ظنكم بهذه سأل الله خيرا يومي وخير ما فيه أولا وآخرا وسأله فواكح الخير فيه في أوله وآخيه وفيه كله نظم في الإنسان يسأل الله هذه المسألة وهو ربما لله المثلان فإن وجد خيرا حيد الله أنه تجاد دعاك تجاد إيمانه وكم لا يقيمه بالله جلاله وإن وجد غير ذلك من البلاء أيقا أن وراء هذا البلاء خير وقد يكون في الظاهر الشرر لكنه في الظاهر خير الله قال الله لا تحتجوه شرر لكم بل هو خير فقد يأتيك الخير من الشيء فلا تظن فإذا أنس العبد الله وفق لله الزوجة لن يشتكي ربه إلا أخير فيه أبل فتجد وهو مريض إحمد الله وتجد إذا رأى في أهله وولده وفق أن الأذكار إيجا الله أردت هذه النور أخير الله في دينه وجميعه آخره كذلك أيضا من فوائد هذه الأذكار الشبث والشبث الذي يكون بسببها إذا نام الإنسان ففر في عالمه ولربما جاءه عدو فقتله وهو ما عنده ولربما جاءه شيطان أريد أن يتلبل سبيل يتخلض منه ذكر بعض المشائف يقول كنت نائم منه كان خيار طلبت العلم لنعرفه محسابه منا من ذلك كنت لا أطرق المموذي لها دي فانك قد هل نجد يعني أولي فالطجاعة تفرحة إلى دي أشعر اثنين للأحدفان الجوارية حدوه إن يقول الآخر ادخل فيه أنا تلبس فيه تلبس فيه إنسان قال ما أستطيع أنه قرأ الأبكة ما أستطيع قرأ الأبكة وهذه الأشياء يرى الله استعمله لذا اتفقنا نصوص الوارد وقلنا عبره للمسلمين وايه للمؤمنين الاكثر ما جابت تحفظ هذه اذا قلت بسم الله على اهل عمان وناس بسم الله اني ما تكلم في شيء الا بارك الله فيك. كما قالت ارا وتبارك اسم كما قال سبحانه وتعالى تبارك اسم ربي اسم الله مبارك اذا قلت بسم الله على احلم ومعاني ذلك نذر البركه على اهل برمانه نفسك ولذلك تجد أطوة الذي يحرق على الإذكار في, في صباح المنساء يجد البركة الزوجية البركة لأولاد البركة لنائم البركة لآهدنا البركة لأول مدكة رسول الله عزيز لأن يسمى الله أخير مع الحر والشر الذي يجعله الله سبحانه وتعالى كذلك إذكار الصباح المنساء تسر العبد بالله اللهم ذكاء رسول الله والذكاء نسينا وذك نحيا وذك ثبت ان ذكر الله ربنا اصححنا براء من الحول براء من الغور لبد بد الانسان كل هذه الافكار ما يقولها بسرعه هذه التدبر اذا نذكر بما ان من فوائد افكارنا ايضا صالح ولذلك ان مجاهد خاطب وغض الله عنه تريد الخادم فتشن الشن ان فيها خادما يعينها على انها او لا يجلبكم على خير لكم خادم من خادم يريد خادم يخدم يخدمه وعلى عليه الصلاة والسلام أولا أدرككم على خير لكم المخادمين جاء ويكنا إلى فراشتنا تسبحان إلى ثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثين وتكبرانه أربعا وثلاثة هذا الذكر لا يحافظ عليه تحت إلا أذين على مصامسه الدينية والدموية إلى أرسلحه حتى يعني إلى ذلك وهذا أم حتى ذكر لذلك أنه كان في ساعات الشجة وذكر يقول أجد أثر هذا الذكر إلى مسجده وكان عليهم جمعاً بلن يترك حتى ليلة صفية ليلة الجهاز وغساء ومن شدة الجهاز ما ترك حيث يعاند الإنسان وتكون له قوة ومدد من الله بشكل عزيز غريب لكن كلما كان عند حضور قل عند التشريف والتحميذ والتقدير كلما كان نفعو من ذلك بك يا عبد ثم انظروا إذا آوى إلا سراشي بالبرد اللهم يأتي من لك وألجأت ظهريين لك وذاك هو في لطفه وسلامه عليك فارهب الحمد لك كلاما يا ولا من ذاك الذي لكن ما سيدا تسلم بالله لكن لا بد وقال من ذا شيء الا اذا ذكرت بكتابك الذي كنتم خذنا في كل باب فك ان كان انك على خطا خير كثير ما ترك ان الصلاه والسلام باب خير الملائكه ولا سمي رشيد لله عز وجل وليدراكه من كل شيء حاجه من الطواسم وليس لحاجي من مشعلين وليس لحاجي من وليس لحاجي من ولا الى العرافين يشاهد ان باطل الجنان الذي لا تخذه السنه الذين يعذب كلكم بار الا من اهديته فاستهدون بارك كما قال كلنا خائف ولا امان لنا الا بالله والله انك انسئ امنا بهناك في الدنيا والآخرة أن تجعلنا بجوارك وشربها وغيرنا بفئة حيوى قيومة تنبغي نفسنا على هذه العبكار وأن يحفظ عليها وجدنا آظم الأسواب التي تعينها عن الهداد وعلى التداد عن الهداد وهي التي أيضاً تنبغى بالنباحة في, في تعلم الإنسان وظلومه والخير الذي يكون منذ بارك له فيه شاء الله أنت هو جل الخير في, في, في يوم وفي نهاره وفيه أما الأذكار التي تخصها بأحوان مثل تقول خلق فإنها آكل خاصة بحظ خاتر بر يكون يسام حافظا عليها فتى يكون ألعب من الشر الأذكار عند السفر الأذكار هي أحوار السفر المختلفة كما لو دخل قريبا فإن قال الله منها سبقا خيرها وخيرها وخيرها وخيرها وخيرها فيها وخيرك من شجرها وشجر من فيها اللهم يحددنا إلى أهل وحدد إلينا صافي أهل انظر كيف سلنا حددنا إلى أهل فأنت من صدر الله عليك أن يشبه في الناس حتى الكفار ويشبهك ما زماج من يشبهك لأنه قربت ويشبه فيه إيه تبدنا إلى أهلا وخدّد إلينا وطار فيها لا يدخل لقلبك لشبه أداء الله جميعا أبداً ما تشبه إلا ليشبه الله ومن يرضى عنك في مشبه ومن صلى الله جل وعلا عن دعمنا وإلاك من أحب فيه هو لأخيه وأعزى فيه وآخر دعوانا أنه حد لله حد الأنمين صلى الله وسلم عن الله تعالى